فلما جاءهم الحق مِنْ عندنا قالوا لولا أُوتِيَ قالوا لولا أُوتِيَ مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل 129.